أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الزماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل ان كنوا انزلنا ثم قضى mm But I think adam <laughs> man can Good uh -huh. Thank you. Why not? Oh! man qanzin al-rusul lim على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى ريب فيه الذي